وقفت واجفاني تفيض دموعها وقلبي من خوف القطيعه هائم وكل مسيء او بقات ذنوبه ذليل حزين مطرق الطرف نادم فيا رب ذنبي قد تعظم قدره وأنت بما اشكوه يا رب عالم وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع العفو راحم